Ashhadu an laa ilaaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hiyal al salat, hiyal al falah. Qad qamat al salat, qad qamat al salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La. أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما من إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صمت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 صادقين بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء سَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ الله الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 بعثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولا إن أخرنا لا يقولون <تصفيق> لا يقولون ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصرفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون الله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 Allah akbar Allahu akbar Allah الله أكبر